يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجَتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَي ويصُدُّكُمْ عن ذِكْرِ اللَّهِ وعن الصَّلَاةِ فَهَل أَنتم مُنْتَهُون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيتم فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 يياأَُّهَا الذيينَ آمنوا لََبَلُ وَ نَّكُم اللهَّهُ بِشَيْئءم مِنَ الصَّييد تَناَالُهُ أَْديكُمُ وَرِمَا حُكُمُ لعَلَمَ اللهَّهُ مَْ يَخَافُهُ بالِالغيبَ فَمَنْ عَْتَدَ بعدَ ذلكَلِكَ فَلَهُ عَذااب أَلم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم قُم هَدَم بَِغَكَعببَةِ أَوكَفَّورَةُ طُعَامِ مَ ساكينَ أَوْ عددَلُ ذلكِك صِيامَا أَوْ عددَل ذلكَلِ صامَ لَذُ قَوبَالَ أَمْرِه عَفَ اللهَّهُ عََّا سَلَف وَمننْ عَدَ فَيَ تَقِم اللهَّهُ مِنْ وَلهَّهُ عَززذُنتِ